بل احباب نغياني ترجو نتا منت انتا ديت يا ربي القلب نغلكوفر يربل نغياني ترجو نتا منت انتا ديت يا ربي القلب نغلكوفر دم اغلهنا ارز العراضين ناد لحاسا ضط شطال تدون الكيز نقي والمحبه ي مسلم وريا نسوال لحاديت لا كيز كله قد ي مسلم مال الفرق لان الاحباب زود زدنكيز وتكيز ودواد لاروان